زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالا ولا تتبددوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالاً. وإنه كان خوبا كبيرا وإن كفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع فإن كفتم أن لا تعدلوا فواهدة أو ما ملكت أيمالكم ذلك أدلاء مريئا مريئا ولا تؤت السفهاء أهوالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها وقسوهم وقولوا لهم طولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن ما نستم منهم مشدا فدفعون فإن أنستم من منهم فإن أنستم منهم مشتم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وَمَن أن يكبروا ومن كان غنيا فليستحفف ومن كان فقيرا فليأكل مما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 وَإِذَا حَضَرَ الْحِسْمَةُ لِلْقُرْبَةِ وَالْيَتَمَ وَالْمَسَاتِ فَرْزُقُهُمْ مِنْهُ وَقُلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولئكم نذة لمثل حظ الأنسلين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهن نصف فإلا ليكله ولد وورثه أباؤه فلأمِّه السُّدس فإن كان له إخوة فلأمِّه السُّدس من بعد وصيتي يوصي بها مدين آباءكم وأبناءكم لا تذورن أيهم أقرب لكم نفع لا تذورن أيهم أقرب لكم فريقه من الله ان الله كان عليما الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.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 وَلَهُمْ نِصْفُ مَا تَرَكْتَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتَ مِنْ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم سركاء في الثلث من بعد وصية ينصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم فيك حدود الله ومن يطع الله ورسوله دفعه تَثْبُتُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا يُدْخِنُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَسَتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أربعة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان يأتيانها منكم فآثوهما فإن وليست التومة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك